يا علي خدت من الليالي والايام درس يجوز اني درسته الحالي ما هو بدرس بالدفاتر والأقلام لا بالله هلا دروس الليالي درس ما لكتبه الهقاوي والاحلام كسبت منها النادرات الغوالي كشف لي وجه هالحقائق والاوهام وعلمني اني ما تجاوز مجالي وانا اللي هبت دعادي على انسام صدري على سكات بقعه شمالي واللي على الجره يرزون الاعلام لا ما ليه ولا راس مالي يعنك ما حطيتهم درع وحزام واستغفر الله عن كلام انطرالي يعنك ما حطيتهم درع وحزام واستغفر الله عن كلام طرالي انا خلقت مع الرجالي قدام والفضل للمولى عزيز وجلالي ما قصر نظر عيني على حد الاقدام ولا استشير الا زحوله الرجالي ما قصر نظر عيني على حد الأقدام ولا استشير اللازحول الرجالي وادعس برجليني على روس الاكزام ولي لوطيه تهتز منها الجبالي واللي تجارتهم على بيع على دمام لا بدي اصلاحهم من الوقت صالي ايتام لو ما حالهم حال ايتام من روسهم عرف الرجيله خالي حياتهم بين البشر مثل الافلام تفشل يا لولا هو الخيالي وانا كسبت من الليالي والايام درس يجوز أني درستها الحالة درس